واللائي يسن من المحيط من نسائكم إن اعتبتم ان اعتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن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 ولا تضاضو النرد تضيق عليهم وإن كن أولات حمل فأفقو عليهم حتى يضعن حملهم فإن أضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمع بينكم بمعروف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 قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا